سبح اسم ربك الأعلى نزه ربك الذي على على خلقه ناطقا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيمك له الذي خلق فسوى الذي خلق الإنسان سويا وعدل قامته والذي قدر فهدى والذي قدر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتها وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه والذي أخرج المرعى والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم فجعله غثاء أحوى فصيره هشيما بائسا مائلا للسواد بعد أن كان أخضر غضا سنقرئك فلا تنسى سنقرئك أيها الرسول القرآن ونجمعه في صدرك ولن تنساه فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصا على أن لا تنساه إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 فعظ الناس بما نوحيه إليك من القرآن وذكرهم ما دامت الذكرى مسموعة سيذكر من يخشى سيتعظ بمواعظك من يخاف الله لأنه الذي ينتفع بالموعظة ويتجنبها الأشقى ويبتعد عن الموعظة ويفر منها الكافر لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لدخوله النار الذي يصل النار الكبرى الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرها ويعانيه أبدا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم يخلد في النار بحيث لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب ولا يحيا حياة طيبة كريمة قد أفلح من تزكى قد فاز بالمطلوب من تطهر من الشرك والمعاصي وذكر اسم ربه فصلى وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر وأدى الصلاة بالصفة المطلوبة لأدائها. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تقدمون الحياة الدنيا وتفضلونها على الآخرة على ما بينهما من تفاوت عظيم. والآخرة خير وأبقى. ولا الاخره خير وأفضل من الدنيا وما فيها. من متع ولذات وأدوم لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدا إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا الذي ذكرناه لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف المنزلة من قبل القرآن صحف إبراهيم وموسى هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليهم السلام